آمين يا أيها المزمنين بِاللَّيْلِ إِنَّا قَلِيلًا نَصْفُهُ أَوْ يُنْقَصُ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ سُدَّ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُنْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِن ان شئت النيل هي اشد وطا واقوى من قيلا ان كن في نهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتب الىه تبت رب المشرق والمغرب لا اله الا هو رَبِّي وَكِلا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُنَّى مَتِّ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لدينا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 كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السباء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن يجعل تَخَذ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلَا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ ثَقُومٌ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الذين معك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 اَخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اللهم اجرا الله ان الله غفور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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السماء ذات البروج واليوم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 وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ alam yatubu falahum adhabu jahannam walahum amanu wa amilus salihata lahum jannatu tajri min